ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذب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 وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَيْدًا جَرْزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدا واربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله الا قد قلنا اذا شقق هَؤُلاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ثُمَّ أَوْلَىٰ مُنَ مِنَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا